ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل هنوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى المار مصيرنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشبك والمشركين ودم الأعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق من لهداك واجعل عمله في رضاك وأسبر عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واجعلهم رأفة على عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام.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 اللهم أيئ لهم ذنود السماء وذنود الأرض بقدرتك اللهم وادر دائرة السوء على عدوك وعدوهم اللهم فرق جمعهم وشتس شملهم وفارق بين كلمتهم وأبطل سهمهم ورميهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم اهدنا اللهم علمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد شباب ونساء المسلمين اللهم عصمهم مذلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألهمنا الصواب ووسقنا للحق وجنبنا الفتن واللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا ممن حفظك فحفظته وممن استنصرك فنصرته وممن استهداك فهديته وممن استغصرك فغفرت له وممن دعاك فاجدت دعاه وممن توكل عليك فكفيته اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينه صادقا اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم اصلح لنا أعمالنا وددياتنا اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا عذاب اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم من النار. اللهم, من النار اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا عذاب اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا حي يا قيوم برحمتك نستغير فلا تكلنا إلى أعمالنا ولا إلى أنفسنا ضرف تعين اللهم وسع علينا قبورنا اللهم نور علينا قبورنا اللهم اجعل قبورنا روضة من ذياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر نيران اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ولحرض نبيك من الوالدين ولكأس من الشاربين وعلى الصراط من العابلين وعن النار متحزحين وإلى جنانك من الداخلين وإلى وجهك الكريم من الناظرين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أضلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم هون علينا سكرات الموت وذكرنا النطق بلا إله إلا الله اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره وجع ما بعده خيرا لنا منه يا جلال الجلال والانترام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القرآن والصيام شاهدين لا شاهدين شاهدين لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعطفك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك اللهم أغفنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر قلوبنا وديارنا ولا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته يا درجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين